أَفَتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي عَذَابٍ وَضَلَالٍ بَعِيدٍ أَفَلَمْ يَرَوْ إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَلَا شَيْءٍ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 فَالْأَرْضُ تَأْكُلُ مَنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا قَرَّتْ بَيْنَتِي جِنٌّ أَنَّنْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ مُهِينِينَ